بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند دو مهربان عبس وتولى ان جاء روي قرش كردو روي ور ما بس صلى الله عليه وسلم كاتك عبد الله كري امك تومك ايمان دارچ ناب نابو بو خزمتي اويش هندگ لسراني قريشي كو كرد بو با امید عبد الله تي ايه پیغمبر خدا خدا چه فیر کردويت منیش فیر بکا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پی نا خوش بو کقسکانی پی دبرد لبروه روی گرش کردو روی ور جرا بوی سرطای ام سورتا دابزی کا گليا لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبروه نابی نا که هاد بولای وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى جاتو <متكتشفك> تزانيت <متكت> بالكو أو هات تا دلو دروني خاين بكاتوها ياخد أعمجاري ورب تا أعمجاري كا سودي بيربغيت ام وَمَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى بلامويكا خوي بيرياز نشانداتو نايرد رنماهي كودا بيتوو جرنجي بوددايتو رو لودكي جاتو هيت كناه بارنابيت كا او ايماني نويتو باكو بوختكرني دروني نويت وان من كي يسعى وهو يخشى فأن تعن متلهى بلانويك اخوي ما بس كشاره خدا ببيت لكاتك ده او لخ خدا ده ترسات ابو خوتي لي كل انها تذكره فمن شاء ذكره. نخر ومكوى ما با تنك براسي ام ايتانا ام سرتا ياد خصنا و امش غاريه جاكسك بيه ود او يادي دكات في صحف مكرمه مطبوعه مطهره بايدي سفره كرام درر أو القرآن لتندين لا بري بريزو بيروز ذه الجرّاوة للوح المحفوظ ورجرّاوة كبرزو بلندو باكو خا وينا بدستي فريش التنوسر كان كبريزو خدانا سو فرمان بردار قتيل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي آدم زاد بكوش بتشيد كند کافرا، سبلية كند خدا نناس و ياخيا ياخد باكست شد آدمي زاد تي وايليه کردوا كا كافر بيت تي پاساويه چي هى با خدا نناسي و ياخي بون خدا لتي دروس کردوا لنتفیک، لخاليه چی زور بتو كبتاو نابين را دروس دي کردوا همو انداماني درو ناوي پيبخشي و انداز جیری وردی لدروس کردنی دا انجام داوا كاتو شويني لدائق بون و مردني با دياري <تصفيق> ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره <تصفيق> لو دعا كردو آسان کردوه سر بشي کردوه اللبه يروي کردني رغي تاكي يا خرابا ايمان يا كفر دعا اوه كا دز نشاني هردو جانبو کردوه سر انجامي رون كردو تواه لو دعا دي مرانيتو دي خاطن ناو غوروا باشان كاتيك بياويت زندوي دكاتوا كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه براستي اوي خدا فرماني پيداوا هشتا آدمي زاد بجي نهيناوا دبا آدمي زاد سيري خوار نكي بكاتوا بداتو بداتوا بيري لبكاتوا أن صببنا الماء صدّا، ثم شطّقنا الارض شطّا، ثبتنا فيها حبا، وعين بؤو وقطبا، وزيتونه وحدائق البؤو وثاكهته وأباء. بگمان اما او من بو داباران دونت اخواروا چون دابارینیک لودوا زوی من بو لدلت لد کردون بچه کری ناس چی روک اینجا دانوی علمان تیادارواند هر وحا تریو سوزا هر زیتون و زیتونو خورماش باخ چی دورد دراو با یا درختی تر یا خود باخی چروپر جرها میوا هاوره لگل همو اوگجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لدورگاکانده متاعن لكم ولانعامكم فمو امانه اماتمان كردوا تاخوتان وماره كانتان سودي لوربرن فاذا جاءت الصاخ يوم يظلم المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه جاكاتي <تصفيق> قيامت بربابو بهوي دنگيش بحيزي جوكب كروا او رجا هندسام سامناكا برا لدس برا كي هل ديتو رادكاتو خويلة دشارتوا اروها لدس دايكو باوشي لدس هاو سرو لو رشد هركسلا وانا اوند السر گرمي تش شي خيتي ناتوانت فرياي كسي تربكويت وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها ضبره ترهقها قترت اولئك هم الكثره الفجره لو راجدا رخسارانی گشوجوانو رونو شادن دنبه پیکنینو مشدو شادیان لی داد روشیت هو لو راجدا رخسارانی شیش هن کجرو تالو ترشو تزایو پستو غم جین دزیو رشیو تاریچی دایپوشیون آوان ببای و رو خدا نازو توان بارو گناهکار کان